بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُفْلِحُهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا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 يَدْعُونَ إِلَّا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ نَتَّخِذُ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا ضِلَّ لَنَهُمْ وَلَا أَمَنِيَّهُمْ وَلَا آمُرَ نَهُمْ فَلْيُبَشِّرْكُم مَّآذِنُ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَ نَهُمْ وَلَا آمُرَ نَهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خلق الله ومن يتخذ لَا يَفَقَدُ خَسَرَانًا نَبِيُّنَا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا